وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, وسبحان الله وما أنا من المشركين <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والصلاة على رسول الله ورحمه كنت وعدت كُنْتُ بالحديث أبو الله بالحديث عن عَنْ الكفاري ورحمه الله تعالى بجاربكم من العالم الذي ندرس في تابره سنحق علينا أن نذكر ببعض براقبة والله بسيواته سيرته في هذه التقريب إن شاء الله تعالى على التعريف بجمام البكاريه وعلى التعريف بالفحيح البكاريه إجمال فمن له سويا لهم فإذا تنعيك ويناعبها فجمعها أولي ولا حول ولا تعرفون أن الله الضغاري رحمه الله تعالى ينفتب إلى المقارة المقارة ليست من بلاد كما لا يبقى عليك بل من بلاد الروس. الآن فصدق الله يقول ثم يدقوا بها هاقلًا فقد وكرنا بها قوماً ويتُ بها بكافرين يا أنتم أيها العرب إن كفرتم بالكتب المنزلة عليكم وأنتم أبني إسرائيين إن كفرتم بالكتب المنزلة عليكم قد وكرنا بها قوماً وممتُ بها بكافرين مثلما قال تعالى وإذُوه الذين ألموا ما ينفد منكم عن دين الله يأتي الله بقومه يجبوهم ويحقونه أذلة على المؤمنين عزة من على الكافرين فبحاصل ذلك أن قد استفدنا من توميري كان بخاريا أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بقوم غير العرب أيضا قالوا لك التي ينفذ النظر إليها أن أصحاب الكتب السته كلهم ليسوا بعرب فنظلموا من الزاوري أبو دعو التجستاني الترميزي من ثمود الترميز. إذن ماجة من قدمين النسائم من سكتة فكلهم ليسوا بعرب استفدتنا أيضا من طب الثالث تعالى من ان بينما ليس في فصل بعرضهم على عدمهم الا ان يفضله بتقوى و بعمل صالح وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه و اله و سلم انه قال من بطا فيه عمل بل يسرع فيه نسبه و في الحديث المصحح بمجموع طبقه لا فصل بعرضهم على عدمهم الا بالتقوى ومن يوم الطالع ان هذا الإمام الامام البخاري الذي تكنى لابي عبد الله اسمه محمد ابن اسماعيل ابن إبراهيم ابن مديره ابن بن كزبه البخاري الجرحي مولاه ومن يضن الطالع انه تكنى باحد الاسماء عندما النبي قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله من هذا الأخير كذلك اسمه موافق باسم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه من المسلوم ومن المستخد التثني بأسماء الأنبياء وعلى القطن والصلاة عمومة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليل غلام فسممته باسم أبي إبراهيم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دل عن مريم وطغيها بنت عمران وابنت هارون رسول ايضا عن موسى اخو هارون وابن عمران وبينهما قول شافع قال كما اصح مسلم إنهم كانوا يسمونك أسماء البيئي من والصادحين منه شبكري يسمى باسم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وانتك نفع رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل عليه السلام وإسماعيل ابن إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم فكذلك توافق. شبه اسمع جفر النبي الأبعث إسماعيل عن إبراهيم كذلك البخاري محمد اسم إسماعيل اسم إبراهيم ابن مغيرة البخاري المغيرة هذا جفر أبيه كان رجلا مجوزية أسلم على يد أمير لبخارة من العرب اسمه يمان الجعبي حذلك قيل له مولى الجوفيين فان كلمه مولى تطلق على الشخص اذا اثم على يد شخص او اذا كان حرا او اذا كان عبدا فاعتقه هذا بالنسبه لماذا بالنسبه لقولهم ان البخاري مولى الجوفيين لأن جد البخاري اثم على يد رجل يقال له يا الجواري في ليلة طويلة في زمن مقاري إنهم أول الجواري نشأ رحمه الله تعالى للمقار وتنقل بين أمور الجبان واتى ربك رحل إلى مصر دافر قراطين انتقل إلى بلاد كثيرة جدا رحمه الله تعالى حفظ الموتى هذا وقد أثنى عليه الألمة سناء حسن جدا فاتنا عليه إمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث حسنا وقال اتعلموا في الغواسان إلى الأربعة فذكر منهم محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واثنوا على صحيح غاية الثلاث واتداء كان البخاري قد أنت صحيحه كما ذكر العلماء أمرين الأمر الأول أن البخاري أنت صحيحه بناء على نصيحة قدمها له شيخ أو قدمها شيخه إسحاق بن رعوي رحمه الله تعالى إسحاق بن رعوي أحد مشايخ إمام البخاري. الذين أكثر البقاري من الإخراف له فتعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون تدون بهذا التدوين المتتع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأمور الثلاث الأول يعني السبب الأول في عدم تدوين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي داء عن تدوينها أول الأمر حتى لا تختلف السنة بالقرآن فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث مسلم: من كتب عني شيئا سوى القرآن فلنحكم هذا السنة الأول منع النبي عليه الصلاة والسلام من تدوين السنة أولاً قال بعض العلماء وهذا من أجل عدم اختراق السنه بالقران قالوا ايضا ولان القوم كانوا اميين لا يقراون ولا يكتبون فكانت الكتاب تشاف عليهم السير الثالث ان حفظهم السيال حفظهم المدين كانوا يتغنون به عن الكتاب هذه الأسباب الثلاثة منعت من الاتساع في تكوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أيضا رخص في كتابة السنة فدل على هذا التخفيص أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم خطب غطة في الحج فجاء رجل يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي هذه الغطة جاء رجل من اليمن يقال له أبو جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا بأجشاء اكتبوا بأجشاء فهذا دليل على التركيز في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودليل آخر على كتابة السنة أن علي رضي الله عنه سئل <سؤال> هل عندكم شيء يا أمير المؤمنين ليس عند قال ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيح وشيء من العقل أي شيء من أمور البياء فالشاهد أن علي لما قال ما عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيحة ما في هذه الصحيفه دل ذلك على ان عليا كان قد كتب شيئا او كتب له شيء احتفظ به هذه الصحيفه ثم كذلك ان ابا هريره قال ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر اكثر مني حديثا الا ما, ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فانه كان ولا اكتب فلنا هذا على الترخيص بمثابة الكتابة ثم إن الكتابة كانت في حيض قليل إلى أن كتب عصر التابعين ففي أواطر عصر التابعين كتب بعضهم بعضا من جنة النبي صلى الله عليه وسلم وضعضا من وكان وكتب الأول من كتب الربيع في كتابة ثم في عصر ازواء التابعين بدا بعض بالتوسع في الكتابه فكتب حماد بن وتعيد وسعيد بن ابي هريره وكتب مالك موطاه وقد ضمنه بعض الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وبعض الاثار عن الصحابه والتابعين وبعض الاراء الفقهيه وكتبت بعد ذلك بعض المسامير خمسن باحمد وكذلك قد تمسن بالشافعي وبعض اذن ثم بدات الكتابة المنظمه كما ذكرنا اشار اسحاق بن راويه في أحد مجالس العلم له الى كتابه ما صح عن النبي فقال ليس شخصا ذكيا يجمع لنا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه فتخمرت الكلمة في دين الإمام البخاري وإمام الله تعالى وأثمر في نفسه جمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مما شجعه على ذلك ما نقل عنه أنه رأى رؤيا فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالساً وهو ذب عنه بمروحة فاسترى له البعض بأنك تدب عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستقار الله عز وجل في جمع الصحيح فسن كتابه الجامع الصحيح المثنف من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واقواله واياده سنه الجامع الصحيح كما سمعتم مشترطا فيه بعض الشروط وهذا الجامع الصحيح الذي بين ايدينا اتسم بامور على وجه الاجمال اتسم بأنه اصاله كتاب يجمع سنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابته الصحيح من وجهة نظر البخاري وقد وفقه عليها جل العلماء بل قال فريق من آل العلم فقد طلقت الامه الكتابين بالقبول كتاب الإنمان البخاري وكتاب الإنمان مسلم إلا أحرق يسير يعنون لا يفهم مني فقط من هذا وانتقدها بعض الأصلاف كالبارقة منه وغيره فالأمة هذا الكتاب بالقبول وقد ورد أن الإمام البخاري عرض كتابه على الأئمة أحمد بن حنبل ويحلى ابن معين وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى فوققوا على ما فيه ثم يا أربعة أحاديث فريق من العلماء ان القول فيها قول الامام البخاري رحمه الله تعالى وقد تعلمون انه تم بعض الحديث التي انتقدت على الامام البخاري رحمه الله تعالى ولعل الحديث عنها ياتي مفصلا باذن الله عز وجل فالكتاب اصبح لك يهتم بجمع ثابت الصحيح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على شروط وضعها الإمام البخاري وعن الله تعالى تقدم بعضها في أجواب مختلف الحديث ايضا تضمن هذا الكتاب فقها يمثل في الحقيقة تبقى مهان الحديث فالبخاري مع أنه أعدى لجمع الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه ايضا يعتبر كتابا فقهيا يمثل فقه اهل الحديث ان كان البخاري رحمه الله تعالى نسبه البعض الى مذهب من المذاهب، فالبعض نسبه الى الشافعيه الا انه لا يظهر عليه اثر التعصب ابدا لمذهب بعينه من المساء بل هو رحمه الله تعالى يدور مع الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار به الدليل وينقاد معه حيث اقيم رحمه الله تعالى فيغلب تطبيبات وكما قال اهل العلم ان فقه البخاري يتمثل في تراجمه ام ان الغي الذي يذهب اليه الامام البخاري يظهر في تبويبه من احاديث فهذا افرادهم بقولهم ان فقه البخاري يظهر في تراجمه يضرب الباب الفقهي ويدعمه باثار او باحاديث معلقه احيانا وسيأتي لماذا يورد البخاري المعلقات في الصحيحه انه يوردها لخدمه الراي الفقهي الذي يذهب اليه ويتبناه ويذكر ان الحديث المعلق بازار ايضا معلقة عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم باراد بعض معاني المفردات صار مفردات الاحاديث او بعض معاني الكلمات من كتاب الله عز وجل تتضمن فقها واسعا رحمه الله تعالى ولعله يظهر لكم من تراجم البخاري بعض النظر الذي يرى من تصرفات هذا الامام العادي كما مثلنا ان البخاري مثلا في ادواء التيمم ياتي التيمم ضربة واحده ويرد الحديث الذي يثبت به ان مرض ياسر تيمم فضربت الارض ضربه واحده ونقل ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا شبه من آخر يعلق الترجمه مع حديث. حديث ان فيها حديث الحديث أن نارا مرض الأرض بيديه ونافق فيهما ثم مسح وشهه وكثفينهم فحاصل يأتي البقارين فيكتل من هذا كويلا فيكون معلقا الترجمه هل ينفق المتينم في يديه هل ينفق المتينم في يديه خبر فيه أن النبي نفق ولكن لما كان نفق النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أمرين الامر الاول يحتمل ان النبي نفق لكثره التراب الذي على يديه ويحتمل انه نفق لان النفق مسجون وسنه أورد البخاري الترجمه معلقة لن يبث في المساله بحب فهذا مصير منه الى انه يوقف ايا من رايين ولا يلطق الصرايا ولا يلطق من رأي من الأرض. فهذا مراده في من التراجم التي أوردها بصيغة التعديل فنستدين من ذلك أن هناك بعض مسائل الضغط تتحمل الوجهين لغلما فمن ثم لا يتبين شخص على شخص في مز تلك المسائل التي تتحمل للوجهات المتعتدة ولذلك نظر كثيرة جدا في أغراب الفقه كما لا عليه عليهم المقاري رحمه الله تعالى كأي عالم من العلماء ابتني لعزة ابتلاءات رحمه الله تعالى وجد من أعظم الابتلاءات التي ابتني بها ابتلاءات له مع بعض العلماء وابتلاءات له أيضا مع بعض الأمراء حيما في مساله التدلاءات مع بعض العلماء أنه بثري مع شريته محمد بن يحيى الزهري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الزهري هذا من الائمه المستهدين قال فريق من العلماء إنه يعد أعلى أهل عصري بعلم علم الحديث الخاصة بحديث الزهري بحديث الزهري على وسيلة صوت، ثم محمد بن يحيى تولى شيخ البخاري ومدراءه البخاري تمن تم عائلة كبيرة جدا، تمن تم عائلة من الحديث في صحيح وفي غارج الصحيح محمد بن يحيى الزهري لما حل البخاري ببلده نصح طلبت العلم عنده أن يتجه البخاري فقال. إذا الى إلى هذا الشاب الصالح الرجل الصالح فقد علموا منه وخذوا منه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعوا إلينا كثيرون جدا هنا أن ظهرت المسألة التي مسألة خلق القرآن والسمن القضي بالجميع كين محمد الراحيى الآلي بلغه عن البخاري. رأى الله تعالى أنه قال قولاً في مسألة غضب القرآن. فقال لغضي بالقرآن مخلوق. قال لغضي بالقرآن مخلوق. كأنه غضت هذه المقالة غضب غضباً شديداً من هذه المقولة التي نقلت عن الإمام البخاري البعض يثبتها عن البخاري والبعض يقول إن البخاري تبرأ من هذه الكلمة. وقال إنما قصدت أن افعال العباد مخلوح الشاهد أن محمد فيحيى الزربي شيخ البقاري تحامل على البقاري من هذا الذي قاله ثم قال لجلسائه جلسائه لا تجالس محمد ابن اسماعيل ثم لما قال لهم ذلك في قبناه وقال من كان يخطب مجالس محمد بن اسماعيل فلا يقربن مجالسك صلى الامام البخاري على اثر ذلك الكتاب السماء خلق افعال العباد كما لا يبقى عليكم يثبت ان افعال العباد مخلوقا العاقل أن ان الفتن تزدادت جدا بين الامامين وعلى اثر ذلك خرج محمد بن من البلاد فأيضاً كان قد ابتني بابتلاء مع الامير قال بعض الروادي ابتني بابتلاء مع الأمير لأن الأمير طلب منه ان يأتيه وان يدرسه المواد التي درتها أن أو يدرس أولاده المواد التي درتها فأمل بقاري ذلك وقال انما يؤتى من علمه أنا في المسجد إن شئت أتيت أو أتى ولد تعلم مع الناس في المسجد إن شئت من أعتلي كانت الأمير ويكون لي العذر أمام الله عز وجل فعمل الأمير عليه وقبل منه خذته إلى الغروب وراحل عدة رحلات وكان له اقرار كبير في بغداد. ثم تركها وذهب إلى القراثات فنقم عليه لمام أحمد لا دعوه بلا قراثات أي ما اتحفى منه الامام أحمد أن يطرق بلاد العلم آل ذات آل فكان بلاد العلم آل وكان فيها الناس يأخذ قطر وكان فيها أن يأخذ قطر فلم يأخذ لمن رحمت يأخذ إلى قراته أما بالنسبة للصريح كما قدمنا فأتسم الصريح كما بينا بأنه كتاب قديه لنعصحاء وبأنه كتاب قدق وأيضاً جمع التفسير وأذواق كثيرة من التفسير وزيراً العلوم من اللغويات ونقول هذا مجمل سري عن ابن البخاري رحمه الله تعالى وعن التيجائي الصحيح ولمزيد من الحديث على التيجائي الصحيح فإن البخارية من خطب عرضه كما بينا أساساً يحرص على إراد الأحاديث الصحيحه المذنبه فهي على شرطه اما غير المذنب فيكون بتدعيم الاعضاء الفقهيه والمسائل الفقهيه التي ذهب إليها واختارها ادمان ابغال هذا وتم رجالا من رجال البخاري بكل ما فيه وكان من اشد الناس الذين كل ما فيه في البخاري امام بن حطان الذي لا يخفى عليكم امره كان من اشد من في كل ما فيه ان بن حطان هو خارجي مارق كما يصفوه جمهور علماء السنه هو على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه بقربه يا ضره من تقي المال بها عند ذي العرش مغفره ورضوانا إني لا أحسبه حين أقوله أو القبرية عند وجه مثال أخرجه البخاري حديثا أو حديثين أشهرهما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع البخاري إلا نقره حا أخذ عن البخاري لماذا تقر به؟ وكانت الإجابات عن البخاري تتمثل في أمرين الأمر الأول فأنه ذكر هذا الحديث قبل أن يذكر منه الذي قبر من بدعة الخوارج فقال الثلاث حتى تثني عائشته وإذا كان عائشته رضي الله عنها تعددته وهو قائم على بدعة الخوارج فقال بعض العلماء إنه كان في بدلة أمره على ناتئة السنة والجماعة ثم تدود ببنت عم الله حتى عداه. عساه ان يهديها الى طريق السنه فهدته الى طريق البدعه والضلاله فصدق يثني على ابن مله قاتل علي بهذا الزمائل. الزمائل. الزمائل. عليه بهذا الزلازل الذي قد سمعت الذي رب عليه به بقول مبتردا من رويه النار بها فقط وسيقرا الرب والواد كان وجه الدفاع الاول عن البخاري لاخراجين اموال ابن حصان هذا اما رجل الدفاع الثاني ان البخاري رحمه الله تعالى يرى ان من اهل البلاء قوما يرون الكذب كفرا ويقولون ان عمران بن حصان كان من هذا الصنف الذي يرى ان الكذب كفرا فيما كان يرى ان الكذب كفرا لم يكن بيدعي ان على الناس وهو عنده ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخذ البخاري لآخرين تكون ما فيهم اسماعيل بن في ابي الذي هو ابن وقت من المال البخاري انتقى من احاديث اسماعيل الاحاديث التي صحته وترك ذات واحد كذلك اخذ البخاري لفلين بن سليمان وقد تكون ما فيه بعض الكلام الا ان, أن البخاري لم يكن يقرر لفلسفه السليمات الا احاديث في الرقاب وان له قديم جدا في الأحكام لكن جني ما اخرجه له في احاديث الرقاب التي يرى البعض انها لا تحتاج الى ذات التسليم الشديد الذي تتطلب احاديث المعتقدات والاحسان هذا بالنسبه لسلام البخاري على وجه المال أما كتبه غير الصحير كما لا عليكم أن أجل كتاب له هو صحيح البخاري وله كتب الغرب لم يسترق فيه الصحر وله كتب الغرب فكل كتاب من البخاري غير الصحير لم يسترق البخاري فيه أصحر كما كتاب اسم الأدب المقرض للبخاري وهذا يختلف عن كتاب الأدب للبخاري الذي وصل سنايا كتابه الصحيح حيث قيل في حديث المال أقرده البخاري بالآدب المقرد فهذا محل ذقت قد يصحعه قبل الله أما إذا قلت رجع البغاري بالآدب يعني الذي في القرية فهي حديث كتابت وصحيح وله كما سناس كتاب الغرث أسعار العباد وله التاريخ الأرض الكبير والتاريخ الأرض وكتب لي كتاب صغير كله كتب مطبوعه كتاب القراءه والتقان هو وكتاب مشهور من منا قدري رحمه الله تعالى هذا من صهاب البخاري في صحيح اذ ضبطت استعلام الرسول كتبه كان هو ياتي بالحديث متقطعا وياتي بالحديث مطولا وياتي بالحديث مختصرا وذلك مصير منه له يأتي الحديث مصطفراً فيه مثل باب من الأرواب أو لأن الراوي أن الراوي مصطفراً راراد أن على ما تنعه عن الراوي بالسند إلى النبي سلامه الله عليه هذا وإن كان لأحدهم سؤال يتعلق أرضية كبارات نعم الجامع الصحيح وليعلم أن البقارية صح على عاديث ققر لن يدعى بالصحيح لذلك المقرر أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئة, أين؟ مئة أين؟ ألف حديث ليساً من الصحيح وأنني أودعه للصحيح أربعة آلاف لغير المقرر ثم بالمقرر ستقارب سبعة أو قولها كيف مات لذلك البخاري مات كثاب الغذاري ربه الله تعالى نغفن دائما إلى ذلك من الجدان قال البعض أنها تمرقاً ففي طريقه إلى تمرقاً سمع أن هذا تمرقاً تثلق بجان الثلاثة الشجور طريق يقول لا نقل هذا الرجل. الثلاث وطريق يقول اكلوه لذين يقولون هذا الشجور سبب فتنة القوي نقل القران وقلت هذه الأداء فجعى ربه سبحانه وتعالى أن لا يُحتَثَنَ فيه الناس وأن لا بالناس في الناس خذل بفرده فتوقعه الله سبحانه وتعالى هو بين نية الزهاب إلى البلد ونية الرجوع فتوقعه الله سبحانه وتعالى إلا هو لأغارك الله فيكم و القرآن السلام